بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> لم يكن الذين كفروا <سؤال> لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين <سؤال> كفروا لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وال من أهل الكتاب وال mushrike namo pakkina mushrike namo pakkina mushrike namo pakkina mushrike namo pakkina mushrike namo pakkina attata تَيَهُوُمُ <تصفيق> الْبَيْنَهَ اَتَتَ تَيَهُوُمُ الْبَيْنَهَ اَتَتَ تَيَهُوُمُ الْبَيْنَهَ اَتَتَ تَيَهُوُمُ الْبَيْنَهَ اَتَتَ تَيَهُوُمُ الْبَيْنَهَ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى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 detta tia humur bynande. Rasulum min Allah. Rasulum min يَلوحُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً يَلوحُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً يَلوحُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً يَلوحُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Rasulum min Allahyett lo cufam mutahara. Rasulum min Allahyett lo min För henne är kulten världen. För henne är kulten världen. För henne فيها كتب قيما وما تفرق الذين وما تفرق الذين وما تفرق الذين وما تفرق الذين وما تفرق الذين لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِن تُعَرِّضُوا بِهِ وَلَا تَكْتُمُوهُ فَاتَّبِعُوا مَذْهَبَكُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ إِن أُوتُوا الْكِتَابَ إِن bima ja'at min ba'di ma ja'at min ba'di ma ja'at min ba'di ma ja'at min ba'di ma ja'at umul bayna umul bayna umul bayna umul bayna umul bayna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 هم البينة، وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد.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 Vadå well, man? Uh... مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. يحلف <حنفاء> ويقيم الصلاة. هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ tu zakā wa yu'tuz zakā wa yu'tuz zakā wa yu'tuz zakā wa yu'tuz zakā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 مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يد نحو نفاه ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيم الصلاة ويؤتِ الزكاة، وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة och det är din bästa. Och det är din Det är din bästa. Det är din bästa. إن الذين كفروا إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ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 جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرور بريه أولئك هم شرور بريه أولئك هم شرور بريه أولئك هم شرور بريه أولئك هم شنور البنيان إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن, الذين آمنوا إن الصالحاتِ وعمل الصالحاتِ وعمل الصالحاتِ وعمل الصالحاتِ وعمل الصالحات, الصالحاتِ أولئك هم خير البرية أولئك أولئك خير البنيّم أولئك هم خير البنيّم أولئك هم خير البنيّم هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن صالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير البرية. Jaza'uhum inda rabbihim Jaza'uhum inda rabbihim Jaza'uhum inda rabbihim Jaza'uhum inda ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري عدن تجري جنة عدني تجري جنة عدني تجري من تحت الأنعر من, من تحت الأنعر من تحت الأنعر الأنعر من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاؤهم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 رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضوا عنه ورضوا عنه ورضوا عنه ورضوا عنه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 ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 Fyha kutubun qayyimah Wama tafarqa allazin ötul kitab Illa min ba'd ma jāat Humul bayinah Wama umiru اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرور بريه الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه